ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلَكُمُ الرُّبُ مَمَّ تَرَضُونَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُصِينَ بِهَا ما ترثتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد ترثنتم مما ترثتم من بعد وصيه توصون بها او وإن كان أو كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم سدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من 118. من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار 119. وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله